قول ق الصوار كيت استفت المظالم حتى الأرادين ساام رسول للعزائم ف القول ق الصوار كيت الت المظالم حتى الأراادينساامرسول للعزائم ف القول ق الصوارار كيت استت المظالم حتى ساموا رسول أهل ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأن أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرادل ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا رصوننا من جماد سخنى حليلات كسرى في السوط الغناء رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم أضاء طور الصغار المضالم المظالم حتى الأراضي لساموا رسول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 وَذَلَّلُوا كُلَّ ظالم حَرْبًا عَلَى كُلِّ حَرْبٍ سِلْمًا لِكُلِّ مُسَالِمٍ سِلْمًا لِكُلِّ مُسَالِمٍ حتى الأراضيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضيل ساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تباً وتباً لذل آقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغ وزمجر القرد يرني رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم فالقول قول البهائم حتى المظالم حتى الأراضي لساموراسول أهل العزائم فالقول قول الصواري تي تستر. المظالم حتى الأراضي رسول أهل العزائم.